وكل ب د ع ة ضلاله ة وكل ل ا في النار و ص ي ك م إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يرزقن واياكم تقواه في السر و ا ل ع ل م إ خ و ا ن ي معشر المسلمين كما تعلمون ولا يخفى عليكم أ ن ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م مصدرها ا ل أ س ا س ي الذي لا نزاع فيه بين أ ح د من عقلاء المسلمين هو كتاب الله عز وجل و س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بفهم سلف ا ل أ م ة هذان ا ل أ ص ل ا ن لا نزاع بينهما قط بين أ ح د ينتمي إ ل ى هذه ا ل أ م ة من ا ل ع ق ل والكتاب و ا ل س ن ة اشتمل على كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الذي أ و ح ا ه إ ل ي ه ربه عز وجل بالمعنى وصاغه نبينا صلى الله عليه واله وسلم من عنده أ ئ م ة المسلمين نظروا إ ل ى هذين ا ل أ ص ل ي ن واستلوا منهما أ ص و ل ا م ع ي ن ة من خلال هذه ا ل أ ص و ل يستطيع المسلم أ ن يستقيم على ش ر ي ع ة الله و إ ذ ا غابت هذه ا ل أ ص و ل عن أ ح د من أ ف ر ا د ا ل أ م ة حتما ولابد أ ن ينحرف في سلوكه إ ن لم يكن قد انحرف في اعتقاده و ب م ن ا س ب ة حلول موسم الحد وهذه ا ل ف ر ي ض ة ا ل م ب ا ر ك ة استل العلماء من مناسك الحد بعضا من القواعد ا ل ع ا م ة التي من خلالها يستريح المرء في حياته مع استقامته على ش ر ي ع ة الله عز وجل وعليه إ خ و ا ن ي هذه القواعد م س ت ن ب ط ة من مناسك الحد و ا ل ع م ر ة وهي ب م ث ا ب ة قواعد ع ا م ة و أ ص و ل م ع ي ن ة يسير عليها المسلم في حياته وفي استقامته على ش ر ي ع ة الله و إ ذ ا اختل عنده أ ص ل من هذه ا ل أ ص و ل التي س ي أ ت ي ذكرها بعد قليل ا أن ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة لن يكون مستقيما على ا ل ش ر ي ع ة بل أ س و أ من ذلك سيكون مترددا متحيرا متهوكا ومن أ ج ل ذلك إ ن ضررت إ ل ى أ ي مبتدع وارتكب ل أ ي ب د ع ة سواء في المعتقد أ و في العبادات إ ذ ا فتشت عن سبب ا ل ب د ع ة وعن ا ل أ س ب ا ب التي حملته إ ل ى الوقوع فيها تجد في غالب ا ل أ ح ي ا ن إ ن لم يكن في كلها أ ن ه اختل عنده أ ص ل أ و غاب عنده أ ص ل أ و خالف أ ص ل ا من ا ل أ ص و ل التي وضعها العلماء ليتسنى للمسلم ان يستقيم على ش ر ي ع ة الله عز وجل إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين هذه ا ل أ ص و ل ك ث ي ر ة و م ت ن و ع ة في ك ا ف ة مناح ا ل ش ر ي ع ة وكل أ ص ل ساتي به إ ن شاء الله عز وجل س أ ع ق ب ه بالدليل الشرعي الصحيح إ م ا من الكتاب و إ م ا من ا ل س ن ة وبعد ذلك لا يسعني و إ ي ا ك إ ل ا ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله عز وجل و ا ل ا س ت ق ا م ة و إ ع م ا ل هذه ا ل أ ص و ل في حياتنا حتى تتميز أ خ ي المسلم صاحب المنهج الصحيح صاحب المعتقد السليم حتى تتميز عن الغثاء كغثاء السيل حتى تتميز عن أ ه ل ا ل ب د ع ة حتى تتميز عن الفرق الضاله وتكون متميزا في اعتقادك في سلوكك في عبادتك في معاملاتك مع الخلق قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه واله وسلم ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من الامر فاتبعها ولتتبع أ ه و ا ء الذين لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله ولي المتقين إ خ و ا ن ي معشر المسلمين أ ع ي ر و ن ي آ ذ ا ن ا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة حتى نتمكن من استيعاب هذه ا ل أ ص و ل كما ينبغي ومن ثم تستقيم أ م و ر ن ا على ش ر ي ع ة الله ا ل أ ص ل ا ل أ و ل الخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة الخير كل الخير في الاتباع كل في وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة ابتداء ق ض ي ة الاتباع ومعلم الاتباع من أ ع ظ م معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وهذا سيفرد له تسع لقاءات أ و ع ش ر ة معلم الاتباع بالذات لن نستوفي حقه في أ ق ل من عشر لقاءات فعلى وجه ا ل إ ج م ا ل الاتباع في الكتاب و ا ل س ن ة جاء منقسما إ ل ى قسمين إ م ا محمودا و إ م ا مذموما وكل من النوعين يتفرع منه ث ل ا ث ة أ ق س ا م فصار المجموع س ت ة أ م ا عن الاتباع المحمود اتباع الحق اتباع ا ل أ ن ب ي ا ء اتباع الصالحين و أ م ا عن المذموم اتباع الشيطان اتباع الهوى اتباع ا ل أ ع ر ا ف و ا ل أ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د فحينما نقول الخير كل الخير في الاتباع نعني بذلك النوع المحمود اتباع الحق اتباع ا ل أ ن ب ي ا ء اتباع الصالحين وعلى ر أ س ه م ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن يبقى الخير كل الخير في الاتباع أ ض ا ف العلماء الى ذلك وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة وهذا إ خ و ا ن ي من أ ع ظ م ا ل أ ص و ل ا ل ذ ي إ ذ ا وضعها المسلم نصب عينيه سيستريح ويريح والشيء العجيب إ خ و ا ن ي أ ن كثيرا من الناس في بعض ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة لا يحكم العقل وينصاع ويكون في ق م ة الاستقامه والالتزام بدليل ذلك يصلي الظهر أ ر ب ع ا والمغرب ثلاثه يجهر في المغرب والعشاء والفجر ويسر في الظهر والعصر ف إ ذ ا س أ ل ت ه لم ا فعلت ذلك يقول لك والله هي كذا ه ي معنى ك ل م ة هي كذا هذه هذا هو ق م ة الاستسلام لله عز وجل وللنص الشرعي وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة طيب نقول لهذا لماذا لم تحكم عقلك في هذه وفي كثير من ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ت و ق ي ف ي ة حكمت عقلك ولم ترجع إ ل ى عهدك السابق و إ ل ى استقامتك في بعض ا ل أ م و ر وفتحت المجال للعقل أ ن يتكلم في ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة وهي فوق مدركاته لذلك القول المعتمد عند أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م وهذا الذي نص عليه ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة وغيرهم من أ ئ م ة المسلمين أ ن وسائل ا ل د ع و ة ت و ق ي ف ي ة كما أ ن ا ل د ع و ة ت و ق ي ف ي ة وفي ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م الوسائل لها أ ح ك ا م المقاصد فلكي يكون لا بد أ ن يكون المقصد شرعيا ف ا ل و س ي ل ة ا ل م و ص ل ة إ ل ي ه لا بد أ ن تكون ش ر ع ي ة ف إ ذ ا اختل عندك هذا أ ص ب ح ت و أ ع ي ذ ك بالله من ذلك إ ن س ا ن ا متناقضا و أ ق ب ح ما يصاب به العقل البشري أ ن يكون متناقضا يسلم في شيء ولا يسلم في شيء آ خ ر ه ل جلست مع نفسك و ت ر ح ت عليها هذا السؤال لماذا سلمت في هذه و أ ق ح م ت العقل في تلك مع أ ن ا ل أ م ر ا ن من ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ذ ي لا يحل لنا تحكيم العقل ولا ي س ع ن الا إ التسليم نامل ذلك الدليل على هذا ا ل أ ص ل وعدم ه و الخير الخير ا ا ا كل ل في ت ب و ع تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة ما رواه ا ل إ م ا م مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباسي لما قدم المسلمون في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ل ع م ر ة القضاء أ و ا ل ق ض ي ة وهي التي صالحوا عليها قريش في صلح ا ل ح د ي ب ي ة لما اقترب المسلمون من م ك ة و أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ ح ر ا م قال المشركون بعضهم لبعض ا ل آ ن ي أ ت ي عليكم المسلمون وقد وهنتهم ح م يثرب يعني بعد قليل المسلمون ه ي ج و ا ه ي ط ويؤدوا ف و ا ا ب ب ل ت و ي مناسك ا ل ع م ر ة بس ستجدون عليهم أ ث ا ر ح م يثرب وهنتهم أ ي أ ض ع ف ت ه م يقول ابن عباس ف أ ط ل ع الله عز وجل نبيه على ما قاله المشركون فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ك ة وقبل الطواف بالبيت أ م ر ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل إ ط ب ا ع و ا ل إ ط ب ا ع أ ن يكشف المعتمر أ و الحاد منكبه من ا ل أ ي م ن و ي أ ت ي بطرف الرداء من تحت إ ب ط ه ا ل أ ي م ن ويطرح على منكبه ا ل أ ي س ر أ م ر ه م ب ا ل إ ط ب ا ع ثم أ م ر ه م أ ن يرملوا في الثلاث أ ش و ا ط ا ل أ و ل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ص ح ا ب ة رحم الله م ر ئ ا أ ر ا ه م من نفسه ق و ة وفعلا امتثل ا ل ص ح ا ب ة ل ل أ م ر وكل ا ل ط بدا ع وكل ب في الرمل مشركوا م ك ة جلسوا خلف الحجر لينظروا إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة الذين وهنتهم حمى ي ث ر فلما ر أ و ا الاطباع ومعنى الاسلام يطبع في حر م ك ة هذا له ش أ ن وكون أ ن ه يرمل في الثلاث أ ش و ا ط ا ل أ و ل والمطاف كله ح ج ا ر ة وكله حصباء ليس بالهين فلما ر أ ى المشركون ما يفعله ا ل ص ح ا ب ة قالوا اهؤلاء وهنتهم ه م يثرب إ ن ه م أ ج ل د من كذا ومن كذا ومن كذا اتفقت ن ه أمر على ذلك ا ك ل م ة الفقهاء في هذا الحديث هذا على أ ن ا ل ع ل ة من الاطباع ومن الرمل ان ت ب ه ان يرى المشركون ا ل ق و ة والجلد عند المسلمين يبقى اصبح هنا الحكم قرن ب ع ل ة م ع ي ن ة وكما يقول الاصوليون الحكم مقرونا بعلته وجودا وعدما وجدت ا ل ع ل ة يوجد الحكم و إ ن فلا انتهى الامر على ذلك وما تكلم احد طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ح د ة الوداع أ ي بعد ع م ر ة ا ل ق ض ي ة بثلاث سنوات ولما حد النبي صلى الله عليه وسلم ح د ة الوداع كانت ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى و ا ل أ خ ي ر ة له و ل أ م ت ه ومكن لهم ربنا عز وجل في ا ل أ ر ض وخرس أ ص و ا ت المشركين ما تكلم منهم أ ح د ق د و أ ي ض ا ً لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى م ك ة في ح د ة الوداع فعل ما, ما فعله في ع م ر ة ا ل ق ض ي ة فلما تولى عمر بن الخطاب ا ل خ ل ا ف ة وذهب ليحد في س ن ة من السنين و ا ل أ ث ر هذا في البخاري وقف عمر أ م ا م المطاف وقال انظر علام الرمن, علام الرمن وقد راينا به المشركين وقد اهلكهم الله علام الرمل احنا هنرمل ليه دا كان عله الرمل عشان ايه؟ بنظهر للمشركين القوه والجلد ردا على ما قالوه من كلام ثم اعقب بقوله وقد اهلكهم الله عز وجل انظر ثم قال رضي الله عنه وارضاه ولكن لا نترك شيئا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى الخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة قال الحافظ ابن حجر عليه ر ح م ة الله تعليقا على كلام ابن الخطاب عمر وفي الرمل واستمراريته بعد أ ن أ ه ل ك الله المشركين و أ ص ب ح ت ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى و ا ل أ خ ي ر ة ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ت م ث ل ة في شخص نبينا و أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم يقول وفيه تذكير لنعم الله على المسلمين ب أ ن ك م كنتم في م ر ح ل ة من المراحل ضعفاء مستهدفون أ م ا ا ل آ ن ف أ ص ب ح ت م قوه لا قبل ل أ ح د بكم فاذكروا ن ع م ة الله عز وجل عليه يبقى الشاهد إ خ و ا ن ي الاطباع والرمل في أ و ل ا ل أ م ر كان معلولا ب ع ل ة م ع ي ن ة وبعد ذلك استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع غياب ا ل ع ل ة أ ص ب ح الحكم انتقل من كونه معلولا إ ل ى كونه توقيفيا تعبديا محض فلا يحل ل إ م ث ا ل قط أ ن يترك هذا ا ل أ م ر تحت أ ي حدج وتحت أ ي مبررات ل أ ن ه من ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة والخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة أ ي ض ا إ خ و ا ن ي ومما يدل على هذا ا ل أ ص ل العظيم أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شرع لمن أ ر ا د أ ن يعتمر أ و يحج إ ن كان من غير أ ه ل م ك ة قبل الدخول ل م ك ة في أ م ا ك ن م ع ي ن ة عليه أ ن يتجرد من ثيابه ويلبس إ ي ذ ا ر ا ورداء وينوي النسب عمره او أن النبي السلام وقت لأهل المدينة حد ل ولأهل ي ف ة ن أماكن معينة لا يحل أن إلا بعد نية وبعد تحلل من ثيابه إذا أراد عمرة أو أراد معينة من عمرة لا للإنسان يتخطاها إلا ثيابه إذا نية بعد وبعد يحل تحلل حدا في عهد ا ل إ م ا م مالك رضي الله عنه و ارضاه أ ت ا ه رجل و قال يا إ م ا م أ ر ي د أ ن أ ع ت م ر فمن أ ي ن أ ح ر م فقال له ا ل إ م ا م مالك أحرم ا ل ن ب يبقى صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف ذي ي من كده الجواب واضح يعني بيقول له أ ن ا هاعتمر أ ح ر م من أ ي مكان أ ن و ي و أ ت ح ل ل من ثيابي من أ ي مكان فكان رد ا ل إ م ا م مالك ابلغ رض قال له أ ح ر م النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف طب ماذا تريد بعد ذلك يعني أ ن ا بقول لك اللي أ ن ت بتعمله ذا بيدعم لم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع فكيف يصل بك ا ل ج ر أ ة والتعدي على ا ل ش ر ي ع ة وتقول أ ن فيه م ص ل ح ة أ ي م ص ل ح ة هذه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضي لفعله و إ م ك ا ن ي ة العمل كان في مقدور نبينا صلى الله عليه وسلم ان يجمع العرب كلهم وليتخلف ا عنه شخص واحد تحت رايه ا ل ع ر ب ي ة ا ل ش ع و ب ي ة ا ل ق ب ل ي ة ولن يتخلف عنه مخلوق أ ب د ا ً وبعد أ ن يجمعهم ويصيرون في يده ك ا ل ض غ ف يتسنى له أ ن ي أ م ر ه م وينهاهم هذا مسلك غير مرضي مسلك غير شرعي فلما قال الرجل للإمام مالك من أين أحرم؟ أين قال له ا ل إ م ا م أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذل حليف يعني إيه؟ تكلمش ده كما مر واحد ي س أ ل ا ل إ م ا م الشافعي عليه ر ح م ة الله ب يقول يا إ م ا م ما تقول في كذا ا ل ر و ا ي ة لم تذكر السؤال ف ك ا ن رد الشافعي عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل للشافعي و أ ن ت تقول بهذا يعني أ ن ا س أ ل ت ك أ و أ ن ت قلت ل ي حديث أ ن ت ر أ ي ك ايه فنظر إ ل ي ه الشافعي وقال له أ ط ر ا ن ي خرجت من ك ن ي س ة أ ط ر على وسط زناره ما الذي أ ص ا ب ك أ ن ت ت س أ ل ن ي ونباتي أ ا لك بالسند العالي قال الله ق د ل رسوله كيف يتسنى لك أ ن ت س أ ل بعد ذلك فلما قال ا ل إ م ا م مالك أ ح ر م النبي صلى الله عليه وسلم من ذ ر ح ل ي ف ة ت ب ه و ا إ خ و ا ن ي لأن مشكلة ط ل ب ة العلم و ع ا م ة الناس في الاتباع تحقيق معلم الاتباع يريحك وتشعر أ ن ت في دنياك في غ ا ي ة ا ل ط م أ ن ي ن ة لما تفعله من عبادات فقال الرجل ا ل إ م ا م مالك ولكني أ ر ي د أن أحرم من ان ل م م س ج د عند ا ل ق ب ر م من المسجد من عند القبر, من المسجد من عند القبر. ما هو حاليا انت لو, لو نظرت إ ل ى ا ل ح د ي ج الاطباع في الثلاث أ ش و ا ط ا ل أ و ل فقط ومن استمر على ذلك مبتدع يعني إ ذ ا استمر ا ل ح د في الاطباع بعد الثلاث أ ش و ا ط ا ل أ و ل في طواف ا ل إ ف ا ض ة مبتدع فانظر إ ل ى سلوك القوم واعلم أ ن الخلل جاء من فقدان معلم الاتباع فلما قال الرجل ل ل إ م ا م مالك ولكني أ ر ي د أ ن أ ح ر م من المسجد من عند القبر فكان رد ا ل إ م ا م مالك عليه قال أ خ ش ى عليك الفتنه والشرك ف ك أ ن الرجل استهدن الكلام فقال يا إ م ا م و أ ي ف ت ن ة وشرك إ ن م ا هي بضع خطوات انظر ز ي ا د ة في الخير بضع خطوات زيادة خطوات بضع في الخير فقال له ا ل إ م ا م مالك و أ ي ف ت ن ة أ ع ظ م من أ ن ت أ ت ي بخير تظن أ ن النبي صلى الله سلم قصر فيه أ م ا سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فالخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة إخواني المسلمين محشر والذي يحمل المسلم على الالتزام بهذا ا ل أ ص ل أ م ر عقدي و ل ا معي ا ل ع ق ي د ة تولد ا ل ا س ت ق ا م ة على السلوك ولن ت أ ت ي ا ل ع ق ي د ة إ ل ا ب م ع ر ف ة ا ل أ ص و ل ومعتقد السلف أ ن ا ب ق و ل لك هو الخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبديه ما الذي يحملك على أ ن تستقيم على هذا ا ل أ ص ل وتتقيد به أ م ر عقدي هو أ ن الله تبارك وتعالى لا ي أ م ر ب أ م ر ولا يفعل ف ع ل ة إ ل ا ل ح ك م ة علمها من علمها وجهلها من جهله وجهل بعض البشر بحكم المولى عز وجل في بعض أ ف ع ا ل ه لا يعني أ ن ه لا يوجد ح ك م ة ح ا ش ي وكلا ولكن ا ل ق ض ي ة إ ن العقول ق ا ص ر ة لا تستوعب كل الحكم والله تبارك وتعالى أ خ ف ى علينا كثيرا من الحكم ف إ ذ ا اطلحت لك ا ل ح ك م ة فبها و ن ع م ة أ م ا في ا ل أ م و ر ا ل ت ع ب د ي ة ربنا تبارك وتعالى أ م ر ن ا بالتسليم و أ م ر ن ا بالاتباع وعدم إ ق ح ا م العقل في هذه ا ل م س أ ل ة لما؟ لن يستوعب العقل ا ل أ م ر فكون انه لا يستوعب نرجع إ ل ى ا ل أ م ر الثاني لا يسعه إ ل ا الاتباع آ م ا ل إ خ و ا ن مع شر المسلمين أ ن يكون لهذا ا ل أ ص ل أ ث ر في سلوكنا في كل حياتنا الخير كل الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ا ل أ م ر الثاني وهو س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة للامر أ م ر ل ولو كانت على غير هوى النفس سرعة الاستجابة ل ل ش ر غير سرعة ع أعيدوا ي هوى كانت أ الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس ابتداء النفس تهوى ب ا ل ج ب ل ة التي خلقت عليه وغالب ا ل أ ح ي ا ن أ ن النفس تهوى ما يحقق لها شهوات ع ا ج ل ة أ و ل ذ ة ح ا ض ر ة ب ط ب ي ع ة النفس ا ل ب ش ر ي ة ومن أ ج ل هذا يقول ربنا عز وجل ف أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى فدائما كلا النفس ا ل ب ش ر ي ة تميل إ ل ى ما يحقق لها ش ه و ة أ و لذه عاجله في غالب ا ل أ ح ي ا ن ي أ ت ي ا ل أ م ر الشرعي على غير هوى النفس حين هو بقي ي أ ت ي المعلم و ي أ ت ي ق م ة ا ل إ ل ت ز ا م و ا ل ا س ت ق ا م ة حينما يتحكم المسلم في نفسه لذلك إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين من أ ر ا د أ ن يقيس ق و ة إ ي م ا ن ه وبمعنى اعم من أ ر ا د أ ن يقف على قدر الرجوله عند نفسه فلينظر مدى تحكمه في نفسه تحكم في نفسه ازاي يعني؟, يعني قالت له يسار قال ل ه لا يمين قالت له طب رغم أ ن ف ك يسار م ش وراه ه و هنا المقياس هنا ا ل م ح ك وهذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه نبينا صلى الله ع ل و ل م بقوله ليس الشديد ب ا ل س ر ع ة إ ن م ا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لما ذ ا ل أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة عند الغضب تريد أ ن تحقق لها ل ذ ة وهي ل ذ ة الانتقام من الذي أ غ ض ب ه ف إ ذ ا ت م ك ن ا ل إ ن س ا ن من نفسه و أ ح ك م قبضته عليها نعم الرجل نعم ا لذلك ر ج ل ل كثيرا من القوم في م س أ ل ة الهوى واتباع النفس للهوى ضعيف ضعيف المنه ضعيف التحكم في نفسه مثل هذا و أ ع ز ك م بالله منه ان وكيف يرجى من ورائه خير ما استطاع أ ن يتحكم في نفسه التي بين ج ن ب ي التي له عليها اليد الطولى في كل شيء ما استطاع أ ن يتحكم فيه فهنا المعلم و ا ل أ ص ل الذي نتكلم عنه س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس الدليل على هذا ا ل أ ص ل في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله وهو يقص ح د ة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أمكن بارك الله فيكم من يجد أمامه فرجة فليتقدم حتى يتسنى أن يجلسوا ويستمعوا إن أمكن من لإخوانكم أن إلى أمامه بارك الذكر الله فرجة حتى اللي يجد قدمه في ر ج ة ت ق د م الأمام جزاكم إلى الله خير في حديث جابر بن عبد الله وهو يروي ح د ة النبي صلى الله عليه وسلم وله ا ح د عند ي ث مسلم ل و زيادات في السنن وفي المعاجم وفي المستدركات وقد والرضوان حدة جمعها علامة العصري عليه الله عليه سحائب الرحمة لعلما الألباني كتيب بعنوان النبي نافع كأنك صلى خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد إ ل ا الحج والنبي صلى الله عليه وسلم بين أ ظ ه ر ن ا وعليه ينزل الوحي وهو أ ع ل م ب ت أ و ي ل ه فما عمل به عملنا وما ترك تركنا يقول فلما وصلنا إ ل ى م ك ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي ساق هديه ومن ا ل ص ح ا ب ة من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي بعدما الصحابة طافوا بالبيت سبعا وطافوا بالصفا والمروه طافوا أ و س ع و ا اللفظين صحيحان وقف النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا م ا ل ص ح ا ب ة وقال لهم من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمره ومن ساق الهدي فكما هو حتى يبلغ الهدي محله ا ل ص ح ا ب ة فريقين منهم من معه الهدي ومنهم من, من ليس معه هدي ف أ م ر شرعي ا ل ل ي ما معه ش هدي يتحلل يتحلل يعني ينزع الازار والرداء ويقصر شعره م ويعيش حياته زخته مع ي أ ت ي ه ا يتطيب يفعل ما يريد في حدود باذون به شرعا طيب و ا ل ل ي م ع ا ه الهادي يتم ما هو تشريع نزل في هذا الوقت بالذات يقول جابر انظروا ت أ م ل و ا معي فاشتد ذلك على الصحابه يعني ايه ب ا ل ل غ ة ا ل ع م ي ه كده قالوا لا احنا عندنا بقى كفاءه نعمل احسن من كده نظل على احرام ك أ ن ه م استهدنوا ا ل أ م ر الشرعي انظر لكلامهم يقول جابر فقلنا فيما بيننا خرجنا لا نريد إ ل ا الحد فلم فلما لم يعد بيننا وبين الحد إ ل ا أ ر ب ع ة أ ي ا م أ و خ م س ة أ ي ا م ي أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نتحلل ونفضي إ ل ى نسائنا كانهم استهدنوا ا ل أ م ر واستعظموا قالوا ازاي داخلها ت ط ر ب ع ت ي ا د يعني أ م و ر ن ا ب ا ن ا تحلل و ا ل ل ي معاه زكته ي أ ت ي ه ا الحلال حتى قال أ ح د ه م حتى أ ن أ ح د ن ا أ ت ى أ ه ل ه وذهب إ ل ى م ن ا و أ ص ر و ا المني عليه ف ك أ ن ا ل ص ح ا ب ة استهدنوا ا ل أ م ر واستعظموا يقول جابر بن عبد الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أ ب ل غ ه من قبل الوحي أ م أ ن بعضنا أ خ ب ر ه فجمعنا صلى الله عليه وسلم فلما جمعنا حمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال أ ي ه ا الناس أ بالله تعلموني نعم هناك و ق ف ة حينما ي ب د أ ا ل آ د م ي المكلف ويتخطى حدوده لا بد أ ن يزجر حتى يعرف قدره ويلزم غرزه وليتعدى ا النص الشرعي ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل أ بالله تعلموني أ م ا إ ن ي والله أ ت ق ا ك م إ ل ى الله و أ خ ش ا ك م يعني إ ن كنتم تظنون أ ن هذا الذي تفعلونه من عدم تحللكم وعدم إ ف ض ا ئ ك م إ ل ى نسائكم تظنون أ ن هذا تقوى إ ل ى الله وغير ذلك لا تقوى الله الحقيقي ة في الالتزام والتمسك بالنص الشرعي و أ ف ض ي ن ا إ ل ى نسائنا حتى ذهبنا إ ل ى م ن ا في اليوم الثاني وعلى ثيابنا أ ث ر الاتيان يبقى س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس هنا بقى تظهر ا ل ر ج و ل ة تظهر ا ل ف ح و ل ة يظهر أ ث ر الاعتقاد على الرجل و ا ل م ر أ ة أ ن ا عندي ع ق ي د ة راسخه اشد من رسوخ الجبال وهي ل م يصلح أ م ر آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا ب ع ق ي د ة ف إ ذ ا سلكنا أ ي مستكن لاصلاح البلاد والعباد في غير ما سلكه السلف الصالح تعدينا الحدود وتنكبنا الصراط و أ ب ع د ن ا ا ل ن ج ع ة ف إ ن كان الهوى يميل الى العقول و إ ل ى ما تمليه علينا العقول ا ل ر د ي ة ف ق م ة الالتزام في اتباع الشرع و س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة مع م خ ا ل ف ة النفس ا ل ب ش ر ي ة والهوى س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس ربنا عز وجل قال في التنزيل إ ق ر ا ر ا لمن قال إ ن النفس لاماره بالسوء أ ق ر ربنا عز وجل هذا الكلام على لسان من قال بغض النظر القائل يوسف أ و ا م ر أ ة العزيز ولكن ربنا عز وجل أ ق ر هذا الكلام فهو حق إ ن النفس لاماره بالسوء إ ل ا ما رحم ربي وعليه أ خ ي المسلم حينما تقدم على أ م ر نح ي هوى النفس ونح ي المصالح ونح ي حظ النفس وانظر إ ل ى النص واستجب وامتن له واعلم أ ن فيه الخير كل الخير ف إ ن ظننت في وقت من ا ل أ و ق ا ت أ ن ا ل م ص ل ح ة في م خ ا ل ف ة النص هذا طعن في ا ل ش ر ي ع ة ط ع ن في ا ل ش ر ي ع ة انتبهوا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ف ا ل أ م ر في منتهى ا ل خ ط و ر ة ربنا عز وجل قدر هذه ا ل أ ش ي ا ء حتى نتعلم و ن ت ع ذ ونعتبر ف إ ذ ا أ ت ا ن ا نص شرعي نسرع ب ا ل ا س ت ج ا ب ة طيب بس إ ح ن ا شايفين غير كده دعا كهذا و م ز م ة والعقول ا ل ب ش ر ي ة تعرف مصالحها نريد استقراء للتاريخ من لدن آ د م حتى قيام ا ل س ا ع ة م ذ ب ت ة والعقول ا ل ب ش ر ي ة استطاعت أ ن تصل إ ل ى مصالحها العقول ا ل ب ش ر ي ة لا يخفى عليكم كل ما يعانيه العالم ا ل آ ن من دمار ومن خلل في كل مجالات ا ل ح ي ا ة م ن ش أ ه العقل البشري العقل ا ل ب ش ر ي و إ ل ا أ ل ف ر ي د نوبل لما اخترع الديناميل أ ل م يخترعوه بعقله الذي سبب ا ل ض م ا ر للعالم إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وغيره وعليه إ خ و ا ن ي نخلص باعتقاد أ ن العقول ا ل ب ش ر ي ة لا تستقل ب م ع ر ف ة مصالحها بل م ع ر ف ة ا ل م ص ل ح ة م ت و ق ف ة على النص الشرعي س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس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 هو أ ن ه لا هواد ولا م ج ا م ل ة في شرع الله فمن ترك ركنا من أ ر ك ا ن ا ل ع ب ا د ة بطل عمله مهما أ ت ع ب نفسه لا م ج ا م ل ة ولا هواد في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م بمعنى عبادات م ب ن ي ة على شروط و أ ر ك ا ن ف إ ذ ا أ ت ى المكلف بالشروط وهي في استطاعته واتى ه ي في س ط ا ع ت ت ه و أ ب ا ل أ ر ك ا ن وهي في استطاعته قبلت عبادته اختل ركن مع استطاعته القيام به وترك شرطا وفي مقدوره أ ن ي أ ت ي به بطلت عبادته وعمله مردود لا م ج ا م ل ة في هذا ا ل أ م ر الاصل ذكرت ا ذ ل ا خ و ا ن ا ل أ ن كثيرا من القوم عندما يحكم على العمل بيحكم من منطلق ا ل ع ا ط ف ة وده م ب د أ باطل الحكم على ا ل أ ش ي ا ء يكون مقرونا بالدليل الشرعي أ م ا أ ن ه أ ت ع ب نفسه و أ ض ن ى نفسه وفعل وفعل كل هذا لا وزن ه ولقيه للحكم على ص ح ة العمل أ و على بطلانه والدليل على ذلك ما ثبت عند ا ل إ م ا م أ ح م د وهو عند النسائي والترمذي وسند الحديث ص ح ي ح من ر و ا ي ة ع ر و ة ا بن م د ر س الطائي يقول هذا العبد الصالح سمعت بخروج ا ل نبي السلمه للحدي فخرجت من جبال طيء قاصدا مكه ع ر و ة عنده معلومات إ ن من مناسك الحج د الوقوف بعرف وعرف عندهم جبل فعروه بن مدرس الطائي جال في فكره وهو في الطريق من جبل طير إ ل ى م ك ة يقول ما طرقت من جبل إ ل ا ووقفت عليه فذهب ع ر و ة و أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن صلى الفجر في مزدلف يعني يوم العيد فاقترب ع ر و ة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ع ب ت نفسي و أ ك ل ل ت راحلتي ووالله ما تركت من جبل إ ل ا ووقفت عليه فهل من ح د ى و ب ا ل م ن ا س ب ة ساعت ما واحد من ا ل ص ح ا ب ة أ و البدو يقول أ ت ع ب ت نفسي و أ ك ل ل ت راحلتي بالنسبه لنا ك د ه نكون م د ن ا من زمان فقال أ ك ل ل ت نفسي أو أ ت ع ب ت نفسي و أ ك ل ل ت راحلتي ما طرقت من جبل إ ل ا ووقفت عليه فهل لي من حده يا اخوانا كثير من القوم عمله باطل ومردود ومبتدع ضال ومع ذلك إ ذ ا نظرت إ ل ي ه يرق قلبك له يتطوح ذات اليمين والشمال ويظهر عليه أ ط ر ا ل إ ع ي ا ء والعرق يتصبب وهو يظن أ ن ه يتقرب إ ل ى الله ومع ذلك عمله باطل مردود م ف ت د ع ب إ ج م ا ء العلماء يبقى حينما أ ن ظ ر إ ل ى عمل لا ت أ خ ذ ن ي ا ل ع ا ط ف ة بل أ ن ظ ر إ ل ى العمل من منظور ا ل أ د ل ة الشرعيه اكلت نفسي و أ ت ع ب ت راحلتي ما طرقت من جبل إ ل ا ووقفت عليه فكان رب النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه م ن صلى, صلى صلاتنا هذه اللي هي فجر المزدلفه وكان قبل ذلك وقف ب ع ر ف ة ب س ا ع ة بليل أ و بنهار مع ليل فقد تم حجه وقضى ثلاثه يعني إ ي ه يعني ملكش حج كيف و أ ك ل ت نفسي و أ ت ع ب ت ر ا ح د والله دي أ ح ك ا م ش ر ع ي ة و أ و ا م ر و أ ر ك ا ن وعليه إ خ و ا ن ي كثير من القوم وهو في مناسك الحد لا يتقيد بالزمان ولا بالمكان بمعنى عرف لها حدود أ ر ب ع وبين عرف وبين ما يليها خط وهم يعني مش خطة حقيقي وهمي يعني مثلا ممكن تجد هنا كده ع ر ف ة وهنا كده غيره فمن ترك المكان ولو على قدر ع ق ل ة ا ل أ ص ب ع ولم يقف في ع ر ف ة حده باطل حده باطل ب ي بلا هواده ولا م ج ا م ل ة ولا م د ا ه ن ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فمن ترك شيئا مما أ و ج ب ه عليه ربنا عز وجل ف إ ن عبادته م ر د و د ة وعمله باطل اخواني مع شر المسلمين الدرس الرابع وبه أ خ ت م رفع الحرج و ا ل ت ل خ ي ص من قبل المشرع ولا دخل للمكلفين به اعين رفع الحرج و ا ل ت ل خ ي ص من قبل المشرع ولا دخل للمكلفين به والذي دعاني إ ل ى هذا ا ل أ ص ل هو و ا ق ع حدثت في مناسك ا ل ح د مع نبينا صلى الله عليه وسلم وحاصلها أ ن أ ق و ا م ا اتوا النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وقالوا له فعلنا قبل أ ن نفعل فكان ا ل ر د من النبي صلى الله عليه و س ل م افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج بعض دعاه ا ل ا ن ه ز ا م ي ة والذين يريدون أ ن ي ر د و ن القوم قبل رضا رب ا ل ب ر ي ة إ ذ ا سئل عن أ ي شيء يقول لك افعل ولا حرج لم ا ا ذ يقول لك سيدنا النبي خ ذ ر ما أ ت ا ه رجل إ ل ا قال له افعل ولا حرج سبق الطائر ذكر هل قاله ل النبي س ل ا م خلاص يا ع ر و ة امض معنا ولا حرج ولا حتى قاله ارجع ف ق ل ب عرف ولا حرج لم يحدث لم يحدث قط ف إ ذ ا الترخيص ورفع الحرج من قبل المشرع لا دخل ل أ ح د من المكلفين به أ ع م ا ل ه يوم العيد ع ب ا ر ة عن الرمي و ا ل م ح والحلق والطواف أعمال يوم العيد يوم الرمي والنحر والحلق والطواف دي ه اعمال ا ل ل ينبغي ي على العبد ان يفعلها هكذا م ر ت ب ة رمي ونحر وحلق ثم طواف الذي حدث ان بعض ا ل ص ح ا ب ة ب د أ يقدم ويؤخر في هذه الامور الاربعه فاتاه رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا ح ر ش وجاء آ خ ر وقال نحرت حلقت قبل أ ن أ ن ح ر قال احلق ولا حرج أ و انحر ولا حرج وهكذا ما تعدى الترخيص هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة وعليه لا حده ل أ ح د قط أ ن يترخص للناس ويقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج ا ت ق ل ل ه ا ربك فرفع الحرج والترخيص في بعض ا ل أ ع م ا ل هذا للمشرع لله عز وجل ثم لرسول ه صلى الله عليه وسلم ولا دخل ل أ ح د من المكلفين به إ ل ا السمع والطاع ة والخضوع و ا ل إ ذ ع ا ن والتسليم اخواني محشر المسلمين هذه أ ر ب ع ة دروس انتقلتها من ع ش ر ة دروس ا س ت ل ه العلماء ا من مناسك الحد و ا ل ع م ر ة ا ل خ ي ر كل الخير في الاتباع وعدم ت ح ك ي م العقل في القضايا التعبدي ة ا ل أ م ر الثاني س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس ا ل أ م ر الثالث لا م ج ا م ل ة ولا ه و ا د ة ولا م د ا ه ن ة في شرع الله فمن ترك ركنا بطل عمله ا ل أ م ر الرابع رفع الحرج والترخيص من اختصاص المشرع وليس ل أ ح د من المكلفين دخل به قصد أ ن ب ه عليهما على وجه الاستعجال ا ل أ م ر ا ل أ و ل ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله عز وجل من هذه العشر أ ي العشر من ذي ا ل ح د ة قالوا يا رسول الله ولا وسلم الجهاد صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد إ ل ا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء وعليه كون أ ن ا و أ ن ت تمر علينا ساعه من نهار ولسنا ف ط ا ع ة عيب كبير علينا ما من أ ي ا م على طول ا ل س ن ة العمل الصالح أ ح ب إ ل ى الله فيها من هذه وقد مضى يومان والثالث اوشك على ا ل إ ن ق ض ا ء وهكذا العمر فاستعن بالله عز وجل وابدا احكم أ م ر ك واضبط ش أ ن ك و إ ي ا ك أ ن يمر عليك ل ح ظ ة من النهار إ ل ا و أ ن ت في ط ا ع ة ومن ر ح م ة المولى عز وجل بنا أ ن نوع العبادات وغيرها من ن ا ح ي ة الكيف والقدر و ا ل ز م ن والمكان ف إ ذ ا مللت من طاعه فالجا الى ل فالجأ إ غيرها, فإذا مللت من الثانية فلجأ إلى غيرها وهي كثيرة. ولكن ه ي كثيرة و يطلع الفاجر و ط ا ر ب الشمس و أ ن ت لست في ط ا ع ة عوار عليك ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها احب إ ل ى الله من هذه العشر قال ولا ج ه د قال ولا الجهاد لذلك لكي تقف على عظم ما نحن فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ان مسلم من روايه ابي ه ر ي ر ة قال له يا رسول دلني على عمل يعدل الجهاد قال ا لا ن ب ي اجده لا اجده ف أ ع ا د الرجل أ ع ا د النبي في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قال له النبي هل تستطيع إ ذ ا خرج المجاهد أ ن تدخل بيتك تصلي ولا تفتر تصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال هو ذلك العمل في ا ل أ ي ا م العشر أ ف ض ل من الجهاد أ ف ض ل من الجهاد عد م ا ى ت ك س ر من النوافل ت ك س ر من قيام الليل ت ك س ر من الذكر تمسك مثلا ا ل ق ر آ ن تراجع عليها عشر مرات كل يوم م ر ة حسب ما يعطيك ربك من ق و ة أ ي ض ا إ خ و ا ن ي من ا ل س ن ة صيام التسعه م ت و ا ص ل ة من ا ل س ن ة صيام التسعه م ت و ا ص ل ة والدليل على هذا أ م ر ا ن اثنان ا ل أ م ر ا ل أ و ل دخول الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح الدليل الثاني ما رواه ا ل إ م ا م النسائي وهو عند أ ب ي داود وسند ا ل حديث صحيح نص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن ي عليه ر ح م ة الله من حديث ح ف ص ة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم قالت أ ر ب ع لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم ع ش و ر ا ء وصيام تسع من ذي ا ل ح د ة والاثنين والخميس وركعتين قبل الغداء يبقى صيام التسع مشروع من ا ل س ن ة أ م ا صيام العاشر كما لا يخفى عليكم لا يجوز ل أ ن ه يوم لي ن ف إ ن قال قائل ما تقولون فيما رواه ا ل إ م ا م مسلم من حديث ع ا ئ ش ة قالت ما ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في التسع قط ما هو وعند أ ب ي ذ ا و د قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله التسع ة قط بالسند الصحيح كما نقول دائما ونكرر إ خ و ا ن ي عند ورود هذه النصوص لابد من الرجوع إ ل ى ا ل أ ك ا ب ر من أ ه ل العلم والرجوع إ ل ى ا ل أ ك ا ب ر هو ا ل أ ص ل أ م ا اللجوء الى الصبي ة و ا ل أ ق ز ا م كله شر قال ا ل إ م ا م النووي عليه ر ح م ة الله قال وصيام هذه التسع مستحب استحبابا شديدا لا سيما يوم التاسع وهو يوم عرف ثم قال أ ي النووي و أ م ا ما روته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في ا ل أ ث ر ي ن ا ل ذكرناهم قال هذا مما ي ت أ و ل ي ت أ و ل يعني إيه؟ ليس على ظاهره قال, قال, لك شوف. قال الامام النووي عليه ر ح م ة الله و أ م ا قول ع ا ئ ش ة ي ت أ و ل يحمل كلامها على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام تسعا من د ي ا ل ح د ة في ح ا ل ة السفر أو المرض. او ل م ر ض أ المرض حتى نوفق بين ا ل أ ح ا د ي ث وقالوا أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وكان يقسم بينهن وكان ي أ ت ي ا ل ع ا ئ ش ة كل تسع ليال ل ل ي ل ة فلعلها صادفت ما راته صائما في اليوم الذي يكون عندها فعممت الكلام أ ي ض ا قال العلماء حديث ح ف ص ة التي طبق ذكره و أ ي ض ا ر و ا ي ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د وعند ابي داود من حديث ه ن ي د ة ا بن خالد عن أ م س ل م ة قالت صام النبي صلى الله عليه وسلم التسع من ذي الحده قال العلماء حديث حفصه وحديث أ م س ل م ة مثبت وحديث ع ا ئ ش ة ناف والمثبت مقدم على الناف كما قرره علماء ا ل أ ص و ل وعليه من ا ل س ن ة أ ن يصوم ا ل إ ن س ا ن تسع من ذي الحده ا ل أ م ر الثاني الذي ا ن ب ه عليه حتى نشرع في صلاتنا وهو كما تعلمون أ ن يوم العيد سيوافق يوم ا ل ج م ع ة وهذا له أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ينبغي لطالب العلم وللمسلم أ ن يكون على علم به ا ب ت د ا ء حدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه ما فعله يفعل وما قاله يقال لا نحيد عنه قيد ا ن م ل ا فعند أ ب ي داود وعند أ ح م د وعند النسائي من حديث أ ب ي إ ي ا س ا بن أ ب ي رمله ة أ ن قال سمعت زيد بن أ ر ق م ي س أ ل ه معاويه بن أ ب ي سفيان وقال له يا زيد هل اجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ج م ع ة ويوم عيد قال زيد نعم قال م ع ا و ي ة فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إ ل ى ا ل أ د ب العالي و إ ل ى الامتثال الذي ن ش أ عن اعتقاد فقال له زيد بن أ ل ق م صلى بنا نبي صلى مع العيد ثم قام خطيبا وقال أ ي ه اجتمع الناس ا في يومكم هذا عيدان فمن شاء أ ج ز ا ه و إ ن إ ن شاء الله م د م ع و ن وعليه ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة يعني بدون الخوض في اختلافات أ ه ل العلم قالوا ايه قالوا ان يملعي و ا د إ ذ ا اجتمع مع يوم ج م ع ة تسقط عن المكلفين ص ل ا ة الجمعه ة ل أن له ا ي ي ص ل ا و ل ه أن يصليها أ م ا إ ذ ا كان إ م ا م ا اه المعني ب إ م ا م يعني خطيب في ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة أ و غيره ملتزم بمسجد معين أ م ا إ ن كان إ م ا م ا فيلزمه ا ق ا م ة ا ل ج م ع ة يروح ع ن ي ي الجامعه ويخطف في الناس ل ما فيش الا اثنين صحيح ده ب ا ل ن س ب ة ل ع ا م ة الناس يبقى ا ل إ م ا م يلزم ب إ ق ا م ة ا ل ج م ع ة أ م ا ب ق ي ة الناس هو مخير بين ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وبين تركه طيب هب أ ن ه إ ن ش غ ل وما صلاه ما الواجب عليه المعتمد والذي عليه الفتوى و ا ل أ ح و ط لدين الله عز وجل أ ن يصلي بدلا منها ظهرا في وقتها وظهر بعض اهل العلم أ ن ه ا تسقط ص ل ا ة الظهر أ ي ص ل ا ة العيد وهو قول مرجوح ا ل أ د ل ة على خلاف أ ي ض ا إ خ و ا ن ي هذا الذي قررنا متفق عليه بين اهل العلم أ ن ص ل ا ة العيد تسقط عن المكلفين ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ويتبقى عليهم صلاه استدل العلماء من ذ ا ا ل إ ج م ا ع بين أ ئ م ت ن ا على الحكم الفقهي ا ل آ ت ي وهو أ ن ص ل ا ة العيد فرض وليست س ن ة م ؤ ك د ة كما يعتقد البعض ل أ ن ا ل س ن ة يستحيل أ ن تسقط فرضا فلما أ س ق ط ا ل ص ل ا ة العيد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وهي فرض من من اوكد الفرائض س ت د ل العلماء على ان صلاه العيد فرض فاياك ثم اياك ان تتخلف عن هذا واستعن بالله عز وجل ولا تعجز اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ ص ر اللهم ف ن أمرنا وثدت أقدامنا وانصرنا ا في وثدت ع ى ا ق و م الكافرين ا ل ل آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرت ولا ميتا إ ل ا رحمت ولا مريضا إ ل ا شفيت ولا هما ل إ ل ا فرجت ولا كربا إ ل ا نفست ولا عسيرا إ ل ا ي ص ر ت ولا ضالا إ ل ا هديت ولا اسيرا إ ل ا فككت ولا غائبا إ ل ا إ ل ى أ ه ل ه سالما غانما رددت اللهم ن ص ر الاسلام وعز المسلمين و ذ ل الشرك والمشركين اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء ف د ع ا ل ك ي د و في نحره و د ج ع ل تدبيره تدميرا له وخذ و أ خ ذ عزيز مقتدر واخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه